كان على هذا المشهد هذا المشهد انت تتخيل واحد جاي يوم القيامه حسنات قد الجبال كل الحسنات دي في الصواعق نوع ده عمل ايه بالادمي ده عشان كل الحسنات بتضيع تروح بتضيع لا لا تحقيرنا من المعروف شيئا لا تحقرن صغيرة ان الجبال منقضره ان الجبال طبعا ان الامر ياتي فينفذه لما انام سلام فيهم الا ان اراد ان يخطف في الناس فقال ليس سمع ابن مسعود امر النبي صلى الله عليه وسلم وكان خارج المسجد فجلس ابن مسعود في الشمس المحل لما انتهى النبي من كلامه بعد ساعه من الزمان ساله ما الذي حملك على ذلك قال يا رسول الله سمعتك وانت تقول اجلسه فتركت ان اوخر امرك يا رسول الله امرك يا رسول الله ومن يبع الله ورسوله يدخله جنات تجري في اننا في حاجات ثانيه كثيره جدا يا جماعه الناس بتستهين بيها رغم انها عند الله عظيمه لا تحقرنا من المعروف شيء لا كانت زهر وشكا ماشي يابس الاتوب مجردر في الأرض ليه؟ مع إن النبي قال ليه ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار لا. بعد البنات اللي بيستنهم مسألة التبرق إن شاءت سحيا بقى بس بصله وبزك وبعتمه وبعمل خطي تيب قوي لما تمشي متبرجة ممكن تفتني ميت واحد يبقى الميت واحد دول في الميزان سياد لا تحقرنا هقول لحضرتك ايه انا مربي اللحيه يا اخو صح الكلام اللحيه والله هي اللي مربيه اسمع الاغاني النهارده مساله الاغاني بقى لو قعدنا نتكلم عنها يعني عايز تقنعني ان ان ما مكتوب حرام يعني انا اسمع الشيك كده وما اسمع عبد الوهاب ولا فا ما دخل مزمار الشيطان وقلب عبد الا خرج قران ورحمة كده نفسك عملت ذنب معين منسيه خالص وضاع من دماغك تيجي يوم القيامه تلاقي الذنب قدامك كيف تبقى ستير فكر يا رب قصص من الواقع الشاب دو ان عايش حياة كلها على شدر خموز مره ادوا بعض الشجارة طيبين قاعدوا يذكرو بالجنة وبالاخر اوه يا لوم طبق اعمل يا لوم يعني اترح تتوضع و بغير ملابسك كلا وفيجي تصلب الشاب دو قل لان يخش عزيزة يخش يسير يديني يضرب وخبض ومشان انا ويل يا فلبي يخبض فلا رجلون السلام عليكم أهلاك يا حبيل انت عيان فلا لهم لأ ده أنا خطيت أنا كنت عيان طارد كتبه ولبس دون مضيفة وراح المزي أول ما راح يترضينا لأول ما قلت يصلى الله للدخل يكبر فارك عهد الشاب خلف الإمام ومع أول سجد سجدة تتجبها لله عز وجل واحده ثانيه كانت متبرجه ولابسه سترتش وبدهاته وكشف منها وقبلها اختي فاضله كانت ماشيه كده بتقول اختي يعني تقدميني ان انا استعين منك ساعه من عمري تخالف الجنه دولين جنت قالت لك بتوضي البت عشان محدش يوصلك وبعد ما حصلت الحادثه وتوضات اول مره ليها صلت المغرب سمعت الدرس المغرب والعشاء صلت العشاء وهي ماشيه اختي واحده انت كه ابدا والله والله ما هقلع حجات الا في اليوم اللي البس فيه افان وانا هزلحطين وانا هزلحطين <تصفيق> ده كانوا الطفل الصغير جمعها يشوف اهوال يوم الايامة شعروا راسه هيشوف امال انت تعمل ايه اللي جاي بسنوك اه بسنوك بقول والله والله والله ما حد بكين هكش الجمع ايه اللي فرحمة الله حصل حمد ومعلك في حدا حصل فيه اللي محشة جمعك أيها الحب في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرنا في تسجيلات المجد الإنتاج الإسلامي بالقهرة أن نقدم لكم هذا الإصدار تقدلت الشيخ لحمود المصري أبو عمار بعنوان لا تحقرن من المعرض